الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد فالسلام الله عليكم ورحمةه وبركاته. يقول الله تبارك وتعالى في جملة ما خاطب به بني إسرائيل في هذه الآيات من سورة البقرة: وإذ فرقنا بكم البحر فإن جيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. واذكروا نعمتنا عليكم حين فصلنا بسببكم البحر وجعلنا فيه طرقا يابسه فعبرتم وأنقذناكم من فرعون وجنوده ومن الغرق ثم بعد ذلك أطبق البحر على فرعون ومن معه فغرقوا وأنتم تنظرون وأنتم تشاهدون عدوكم وهو يغرق وهو يصارع الموت فهذه الآية أيها الأحبة يمتن الله تبارك وتعالى فيها على بني إسرائيل في جملة ما يذكرهم به من نعمه وألائه وقلنا بأن ذكر النعم يتسبب عن الشكر ويستجلبه وذلك من أعظم موجباته وأسبابه ولهذا جاء التذكير بالنعم كما ذكرنا في كتاب الله تبارك وتعالى في غير ما موضع فنحن بحاجة إلى هذا التذكير من أجل أن تحفظ هذه النعم وتستبقى وتستدم فإن شكرها يتسبب عن ثباتها وبقائها وإذا كفرت فإن ذلك يعني أنها ترتحل وتذهب وتتلاشى في هذه الآية واذكروا إذ فرقنا بكم البحر كما قلنا بأن إذ في مثل هذا السياق تدل على مقدر محذوف واذكروا إذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا ال فرعون وأنتم تنظرون فهذا فيه ثلاث أشياء ثلاث آيات كبار الآية الأولى وهي فرق البحر لما قال بنو إسرائيل لموسى صلى الله عليه وسلم حينما رأوا فرعون يطاردهم وقد اقترب منهم غاية الاقتراب قالوا إنا لمدركون فموسى صلى الله عليه وسلم أجابهم في لغة الواثق بربه تبارك وتعالى ووعده، قال كلا، إن معي ربي سيهدي، فهنا قال إن معي ربي سيهدي، فهذه المعيه من الله تبارك وتعالى والهدايه ظهر من آثارها أن الله تبارك وتعالى أمره أن يضرب بعصاه البحر هذه العصا التي لا تؤثر في البحر شيئا حينما يضرب ولكنه فعل السبب ولو كان هذا السبب في المنظور البشري لارتباط له بالمسبب انظروا إلى ما ذكر الله تبارك وتعالى من خبر بني إسرائيل حينما قتل فيهم قتيل فأمر الله تبارك وتعالى موسى صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وإذ قتلتم نفسا فدا رأتم فيها تدافعوا قتله، كل طائفة تتنصل من ذلك وتضيفه إلى الطائفة الأخرى. فدا رأتم فيها، ثم بعد ذلك ماذا قال لهم؟ فقل نضربه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى. الضرب هنا بجزء من بقرة ميتة فارقت الحياة. لو ضرب ببقرة حيه لربما توهم متوهم أنه اكتسب الحياة من حياتها هذه تذبح إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ذبحت صارت في عداد الأموات ميتة لا حياة فيها فيضرب بجزء منها ميت فترجع إليه الحياة هنا في ظاهر الحال لا بين السبب والمسبب ولكنه القدير على كل شيء وهكذا في أمثلة ونماذج ومن ذلك ضرب البحر بالعصا، ولو بقي أهل الأرض يضربون البحر بعصيهم ولو جعل كل ما في الأرض من شجر عصي يضرب بها البحار من فلق طريق واحد بينما حينما ضربه موسى بأمر الله عز وجل انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كأنه جبل الماء أضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى لن يدريك هؤلاء الذين يطاردونك بجيوشهم الجرارة طريقا في البحر يبسا هذا البحر الذي له لربما آلاف السنين وفي داخله ما في داخله من شعب مرجانية وكائنات ونباتات وما فيه من الوحل وجدها تغرب في عين حمئة وتغير مُنتنة في ثأط وطين سوداء تغير لونها ورائحتها قد قالوا وجدها تغرب في عين حمئة في قصة بالقرنين في عين حمئة قال كما قال ابن كثير تسقط في المحيط في نظر الرأي كأنها تقع فيه وهي تغرب من الناحية الثانية فالعين يقال للماء الكثير العين المعروفة ويقال للبحر كذلك كأنها تقع فيه من وقع على من وقف على شاطئ البحر ونظر إلى الشمس حال الغروب كأنها تسقط في البحر فسماه بهذا في عين حمئة منتنة متغيرة وفي القراءة الأخرى حامية ساخنة فهذا البحر المحيط الذي يكون في وراء المغرب الذي يسمى اليوم بالمحيط الأطلسي وقديما كان يسمى ببحر الظلمات فالمقصود أن ضرب البحر ثم يتحول إلى طرق كل طريق في حال من اليبس هذا يحتاج إلى مدة طويلة حتى ييبس ويجف يبسا وكذلك كل فرق كالطود العظيم على ما قال بعض المفسرين أن البحر وقف هكذا بين هذه الطرق طرق متعددة بعدد هؤلاء القبائل من بني إسرائيل 12 طريق كل فرق كالطود الطود الجبل فالبحر صار يابسا طرقا يابسة والماء واقف من الجوانب كأنه جبل هل رأيتم الماء يقف؟ لكن الله إذا أراد له ذلك وقف إذا أراد الله الماء أن يقف وقف فهنا ضربه فانشق وصار طرقا يسيرون عليها آمنين لا يخافون من أن يدركهم فرعون وانطلق فرعون في أثرهم ويذكر في الأخبار والنبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فالله أعلم إذا كان ذلك لا ينافي ما عندنا يقال بأن موسى صلى الله عليه وسلم كان على فرس أنثى وفرعون كان على ذكر وتعلمون أن الخيل إذا رأى الذكر منها الأنثى فإن ذلك يستفزه جدا فينطلق لصاحبه دون توقف يقول فانطلق على أثره ودخل لجة البحر يظن ان هذه الطرق ايضا هو سيمضي عليها كما مضى بنو اسرائيل فلما دخلوا في وسط البحر هو وجنوده حتى انه قيل لم يبق في ارض مصر من الفراعنه الا النساء والضعفاء فكل الملا خرجوا أرسل فرعون في المدائن حاشرين يحشرون الناس من أجل الاصطفاف مع فرعون لملاحقة هذه الشرذمة كما يقول فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائهم فأخرجهم الله عز وجل من ماذا؟ من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمه كانوا فيها فاكهين وأورثها من؟ أورثها هؤلاء الضعفاء من بني إسرائيل فلم يبق في مصر كما يقول المؤرخون إلا النساء والضعفاء ممن لا شأن له وخرج الملا وعساكر فرعون في جميع النواحي في البلاد المصرية أرسل في المدائن في المدن المصرية من يحشرون الناس كل من يستطيع حمل السلاح يخرج معهم فأخرجوا هؤلاء جميعا فدخلوا في البحر فماذا كان نجى الله عز وجل موسى ومن معه لم يغرق منهم أحد وأما هؤلاء فأطبق عليهم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون فهذا فرق البحر آية عظيمة جدا معجزة ولذلك الله تبارك وتعالى أخبر عن ما أعطى عما أعطى موسى صلى الله عليه وسلم من الآيات فذكر الآيات التسع ولموسى صلى الله عليه وسلم آيات أخرى واختلف المفسرون هل فلق البحر منها أو لا والأقرب أنه ليس منها لأن ذلك لم يكن آية لفرعون وإنما كان سبيلا لنجاتهم من فرعون وقد حان وآن الأوان لإغراقه لكن الآيات الأخرى مثل اليد تخرج بيضاء من غير سوء واضمن اليك جناحك من الرهب كذلك حينما يشعر بالخوف فيحصل له الأمان وكذلك أيضا ما ذكر الله من الجراد والطوفان والقمل والضفادع والدم كل هذا من الآيات التي اعطاها الله لموسى صلى الله عليه وسلم والآية الكبرى هي العصا، فأراه الآية الكبرى، فهذه الآية هي العصا التي يلقيها، فتكون حية تسعى، فهي التي الثقمت الحبال والعصي التي جاء بها السحرة ثعبان مبين، ثعبان ضخم من الحيات ووصفها الله تبارك وتعالى في موضع آخر كأنها جان فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقب الجان هو الصغير من الحيات سريع الحركه ولا تناقض بين الامرين فهي في ضخامتها ثعبان وفي سرعه حركتها كالجان من الحيات سريعه الحركه حيات الصغار الدقيقه حركتها سريعه كانها جان ولا مدبرا ولم هنا أن فرق البحر هذه آية إن جاء بني إسرائيل يعني حينما مضوا عليه وهو في هذه الحال من اليبس هذه آية لم يغرقوا نجاهم الله تبارك وتعالى ثم إغراق الفراعنة بعدما خرج الإسرائيليون هذه آية ولاحظوا هذه الآيات أيها الأحبة فرعون تعالى وتعاظم وتكبر على موسى صلى الله عليه وسلم كان يحتقر موسى عليه الصلاة والسلام يقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبي وكان يفتخر ويقول لقومه انظروا إلى ما عندي وما عند هذا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت تحت القصور والمنتجعات التي اتخذها من أموالي المكتودين الكادحين ومن دمائهم فكان يفتخر فبماذا كان هلاكه كان هلاكه بهذا الماء الذي يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي فصار الماء يجري من فوقه هذا الماء اللطيف الرقيق الذي هو قوام الحياة يتحول إلى شيء آخر إذا أراد الله تبارك وتعالى فيهلك به اعدائه اول هلاك وقع بعذاب مستأصل لاهل الارض كان في قوم نوح وذلك كما قص الله تبارك وتعالى وجعل ايه لذلك وفاضت التنور فاذا فاضت التنور والراجح انه ما يخبز به هذه علامه على بدايه الطوفان فانشقت السماء بالمطر وفجرت الأرض حتى صارت عيون فالتقى الماء ألا نازل من السماء والخارج من الأرض على أمر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر السفينة تجري بأعيننا بحفظنا ورعايتنا انظروا إلى الألطاف الربانية لأوليائه يغرق جميع أهل الأرض حملناه ما غرق على ذات الواح ودسر هذا نوح صلى الله عليه وسلم وأولئك غرقوا حتى من كان يحاول النجاة فيرتقي جبلا ليمتنع به كما حاول ابن نوح ساوي إلى جبلي يعصمني من الماء قال لا عنصم اليوم من أمر الله إلا من رحم في هذه اللحظات وحال بينهم الموج فكان من المغرقين هذا الماء النازل من السماء والنابع من الأرض صارت له أمواج تضرب سرك البحر الهائج الذي يغطي رؤوس الجبال فلم يستطع ان يمتنع منه احد وبقي هؤلاء على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر وهو نوح صلى الله عليه وسلم كفره قومه وكذبوه فهذا هكذا تكون رعايه الله كل جل جلاله وتقدست اسمه وهؤلاء مشوا بغير سفينة في البحر ودخل فرعون يظن أن الحال لربما من قبيل السحر أو غير ذلك مما يتوهمه إلى آخر لحظة حينما رأى البحر بهذه الطريقة يراه أمامه ويعرف أن البحر لم يكن هكذا يضرب البحر وينشق ومع ذلك يبقى في عتوه وفي حربه لأولياء الله عز وجل إلى آخر رمق ثم يرتد عليه البحر ومن معه فحينما صار يصارع الموت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل لكن هذه ليست ساعة إيمان حينما يعاين الإنسان فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما امنوا وكشفنا عنهم إذا راى الناس العذاب فهنا لا ينفعهم الندم استثنى الله قوم يونس عليه السلام وذكر لهم علامات العذاب فلما رأوها تضرعوا وقيل إنهم فصلوا الرجال من النساء وأخرجوا البهائم والأطفال وفصلوا الصغار عن الأمهات وجلسوا يبكون ويتضرعون وتابوا إلى الله هؤلاء الذين استثنوا فقط نفعتهم توبتهم لما عاينوا أما البقية ففرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو الإسرائيل لماذا ما قال لأمنت أنه لا إله إلا الله لأنه كان يقول ما علمت لكم من إله غيري وهنا الذي آمنت به بنو إسرائيل ولذلك قال السحراء آمنا برب العالمين رب موسى وهارون رب العالمين يمكن يتوهم فرعون أنه هو لأنه كان يقول أنا ربكم الأعلى قالوا رب موسى وهارون فهذا المتجبر اللي يدعي الإلهية ما علمت لكم من إله غيري ويدعي الربوبية أنا ربكم الأعلى هذه الأنهار تجري من تحتي فصارت تجري من فوقه أغرقه الله عز وجل ثم ماذا كان أيها الأحبة هذا الغرق كما ذكر الله تبارك وتعالى وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون عرفنا من قبل أن آل فرعون أنه يدخل فيهم دخولا أوليا فرعون نفسه ومن معه من اتباعه وجنوده فهؤلاء غرقوا جميعا عن بكرة أبيهم وذهبوا في البحر طعاما لدوابه بعدما كانوا في حال من العتو والقوه والغضب ونجى الله فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه غرق حتى جاء في بعض المرويات أنه حينما كان يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل يقال بأن جبريل صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من وحل البحر ويضع في فيه مخافة أن تدركه الرحمة هذا العاتي المتجبر المجرم انظروا كيف كان هلاكه بالماء بالماء ليس بالناق وليس بسلاح بالماء وكما أن هذا الهواء اللطيف الذي يتنفسه الإنسان ولا حياة بدونه جعله الله هلاكا لقوم عتات زادهم الله عز وجل بسطة في الخلق وهم قوم عاد أرسل عليهم ريحا عقيما سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقيه جاز النخل نخل إذا يبس ترونه هنا في بعض هذه النواحي وفي مزارع مهجورة وفي بعض الطرق ترون النخلة ساقطة وأعجاز النخل أسافلها هؤلاء لضخامة أجسامهم كأن الواحد منهم أعجاز هذه النخل قد سقط على وجهه جثة ضخمة هلكوا بماذا هلكوا بالريح الهواء الهواء إذا أراد الله صار شيئا آخر وانظروا إلى يأجوج مأجوج الذين يمر أولهم على البحيرة فيشربونها ويأتي آخرهم يقولون لقد كان ها هنا ما من كثرتهم وهم من كل حدب ينسلون كل حدب كل طريق كل ممر بين جبلين لكثرتهم ينسلون يمشون مشي النسلان وهو معروف مشي السباع يفعله المقاتلون حينما يدخلون في حالة من الحذر إلى ناحية فهؤلاء بماذا يكون هلاكهم؟ بدويبه يهلكهم الله عن بكرة أبيهم تواب صغيرة تكون في آنافهم فلا يبقى منهم أحد بعدما يفسدون غاية الإفساد ثم يضربون إلى السماء بنبالهم وسهامهم ويقولون قهرنا أهل الأرض ثم ترجع إليهم هذه النبال يريدون أن يقهروا أهل السماء ترجع مخضوبة بالدم آكذا بهذا الجبروت يريدون مقاتلة أهل السماء فيفتنون وتخرج ترجع إليهم هذه النبال وفيها دم ثم ماذا؟ يكون هلاككم بهذه الدويبة التي يقال لها النغف لا يبقى منهم أحد ثم هذا الهلاك أنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون هذا فيه منا عظيمة فإن إهلاك العدو وفي الحال الذي يكون عدوه يشاهده وهو يهلك وصارع الموت هذا أبلغ وأعظم في التشفي شفاء النفوس ثم أيضا فرعون لربما لا يصدق أحد أنه غرق هذا كان يدعي الربوبية والإلهية ماذا أعتى العتات إذا قيل فرعون يكفي ذلك للتعبير عن كل أنواع العتو فبنوا إسرائيل الذين استدلهم وكانوا يقولون لموسى صلى الله عليه وسلم اذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى كلهم وعسى هنا بلغة الواثق عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قد لا يصدقون إذا جاء الخبر أن فرعون قد غرق لربما تكون فرقة من الجيش لربما فرعون وهم يشاهدون يغرق أمامهم تشفي وتوثيق وأما الذين هناك تركهم وراءه فهؤلاء أيضا قد لا يصدقون أن هذا الذي كان يدعي أنه الإله أنه قد غرق إذن فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية شاهدونه ويرون وكأني أراه ملقى على شاطئ البحر عاري تماما قد بدت سوأته ينظر إليه هؤلاء ويعجبون كأنه قشة ملقات على ساحل البحر قد ظهر عليه آثار البحر والغرق ولطم الأمواج والتراب الذي يسفي على وجهه وجسده هذا الذي يدعي الإلهية يخرج غريقا عاريا ملقى على شاطئ البحر هذا الذي يقولون الآن بأنه هو فرعون موسى الذي غرق يزعمون ذلك صورونه وفي أحد هذه الأهرام هذا لا يوجد شيء يثبته فالله أعلم وقول الله عز وجل فاليوم ننجيك ببدنك لا يقتضي أنه لتكون لمن خلفك آية أن يكون ذلك على مدى الأجيال لا يكفي أن يراه من وجد في ذلك الوقت فيتوثق ويتيقن أن هذا ليس بإله وأنه فعلا قد غرق. يكفي لا يحتاج إلى أن يبقى أمد الدهر بدليل أن هذه الأهرام لم يفتح ما فيها ويستخرج ويراه الناس ويدخلونه إلا في إلا بعد الحملة الفرنسية بقيادة نابليون جاء معهم ب 146 عالم آثار استخرجوا هذه وقالوا هذه للفراعنة وقالوا هذا فلان وهذا فلان وهذه أخبار الله أعلم بها وإلا فالعلماء قديما كما ذكر صاحب الخطط وهو المقريزي رحمه الله وكذلك في كتاب حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة ذكر العلماء هؤلاء من منذ القدم قبل الحملة الفرنسية محاولات الدخول للأهرام من قديم وفتحوا بعض الأهرام الكبار ودخلوها ووجدوا فيها التوابيت ووصفوا الذي وجدوا قديما قبل الحملة الفرنسية ألا تجدون في كتاب حسن المحاضر أو تجدون في الخطط للمقريزي وذكروا هذه المحاولات المتكررة في عهد الدولة العباسية وغيرها فلا جديد لكن هؤلاء يقولون بأن هذا كان للفراعنة والأولون يقولون إنه لا يعرف له تاريخ قط وما لا يعرف له تاريخ فيضيفونه إلى ما قبل الطوفان طوفان نوح عليه الصلاة والسلام يقول قبل الطوفان يقول لو كان بعد الطوفان لعرف من الذي بنى الأهرام ليس هذا شأننا الآن لكن المقصود أن هذا الذي يقولون إنه فرعون موسى لا يوجد شيء يثبت ذلك فقط هذا القدر يصرف النظر عن الجوانب الأخرى من الذي بنى الأهرام؟ وهل ما قاله الفرنسيون صحيح هذا موضوع آخر لكن هنا أغرق الله هؤلاء الفراعنة وهؤلاء ينظرون هذا فيه تشفي والأمر الثاني أيضا يتأكدون ويتوثقون وإلا يمكن أن لا يصدق أحد أن فرعون يغرق ثم تأملوا هذا البحر الذي أغرق الله فيه فرعون كان سببا لحفظ موسى صلى الله عليه وسلم، فالله تبارك وتعالى أمر موسى أمر أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، فألقي في التابوت الذي حملته أمواج اليم حتى وصل إلى قصر فرعون فكان سبب نجاة موسى صلى الله عليه وسلم هو هذا الإلقاء الذي أمر الله به هذا البحر هو نفسه لا اعني نفس الذي غرق فيه فرعون لكن هو الماء فالماء الكثير يقال له بحر في لغة العرب سواء كان حلوا أو ملحا الملح يعني البحر المعروف والأنهار يقال لها بحر في لغة العرب فهنا لاحظوا أن هذا الذي حفظ الله به موسى كان سببا لحلاك فرعون ثم أيضا هذا الهلاك بهذه الطريقة في الماء يغرق لا يستعن يدفع عن نفسه يصرخ يصيح بأعلى صوته يحاول وفي حال الغرق ما في أحد يريد أن ينقذ أحد إذا غرق الناس الكل يريد أن يصارع من أجل الحياة فلو أن أحداً تعلق به دفعه كل أحد يقول نفسي نفسي لأنه إن تعلق به أحد أغرقه معه وهنا لا مجال للنجاة ف. تصور هؤلاء بقوتهم اصبحوا يريدون فقط غاية المراد هو تحقيق النجاة من غير شيء آخر يعني هو لا يريد ما معه من أموال ولا دواب ولا سلاح ولا عتاد ولا طعام ولا غير ذلك هو فقط يريد أن يخلص رقبته ولو خرج عاريا الغريق يلقي كل شيء لو معه كنوز الدنيا ألقاها نفسي نفسي اتصور هؤلاء العتاة اللي خرجوا بهذه الابهه ثم بعد ذلك يصارعون الموت صارعون من أجل البقاء وهؤلاء المساكين من بني إسرائيل الذين استضعفوا يتفرجون وينظرون إليهم كيف تكون مصارعهم وكيف يموتون من آخر واحد من هذا البطل اللي يستطيع يبقى آخر واحد ما يغرق الكل سيغرق لكن من الذي يستطيع يصارع ليكون هو الأخير في الهلاك فيتفرج الجمع من الإسرائيليين على هذا الشاطئ هذه آيات الله جل جلاله وتقدست أسماؤه توقف عند هذا وصلى الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا جعلنا وإياكم هداتا المهتدي. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا